هذه القصيدة أرسلها إلى من الدعاء إلى الكمال فن الكمال لله ما كل من يركب على الخيل خيال ما كل من يركب على الخيل خيال ولا كل معزب ضاحك لك حجاجة هالفرق واضح ما يبي يقول ينقال فرق الحديد اللي يستدم بزجاجة ملك ملكت العز والعز لي فال أنا ملكت العز والعز ليفال ولا انت ملكك في الحياة السذاجة أنا لبست العز ما بدل الحال ولا انت لبسك مثل لبس الخواجة أنا لبست العز ما بدل الحال ولا انت لبسك مثل لبس الخواجة أنا رجل ولا انت يا نذي الدجال الحر حرٍ والدجاجة الدجاجة أنا المشعب